كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب بينت آياته أتمت دين وأكمله وجعل قرآنا عربيا لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق بشيرا ونذيرا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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا تدعون إليه وفي آذاننا وقرؤ ومن, ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل بيننا إننا عاملون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 قل انَّمَا انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله وأنما معبودكم بحق معبود واحد هو الله فاسلكوا الطريق المصل إليه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا الذين لا يؤتون الزكاة وهم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 وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين وجعل فيها جبالا ثوابت من فوقها تثبتها لئلا تضطرب وبارك فيها فجعلها دائمه الخير لاهلها وقدر فيها اقوات الناس والبهائم في اربعه ايام متممة لليومين السابقين هما يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء سواء لمن اراد ان يسال عنها ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وللارض إن قاد لأمري مختارتين أو مكرهتين لا محيد لكما عن ذلك قالتا أتينا طائعتين فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوه واحده يامرونهم الا يعبدوا الا الله وحده قال الكفار منهم لو شاء ربنا انزال ملائكة إلينا رسلا لانزلهم فإنا كافرون بما أرسلتم به لأنكم بشر مثلنا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 فرد الله عليهم أولا يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أضغتهم هو أشد منهم قوة وكانوا يكفرون بآيات الله التي جاء بها هود عليه السلام فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم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 والعذاب الآخرة الذي ينتظرهم اشد اذلالا لهم وهم لا يجدون من ينصرهم بانقاذهم من العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ بِإِنْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ أَنَجَيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي حَلَّ بِقَوْمِهِمْ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُ اللَّهُ أَعْدَاءَهُ إِلَى النَّارِ تَرُدُّ الزَّبَانِيَةُ أولهم إلى آخرهم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 بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستخفون حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لا تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت ولكنكم ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما تعملونه بل يخفى عليه فاغتررتم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم الظن السيء الذي ظننتم بربكم أهلككم فأطبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فالنار مستقر لهم وَمَأْوًى يَأْوُونَ إليه، وَأَنْ يَطْلُبُوا رَفْعَ الْعَذَابِ وَرِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ فَمَا هُمْ بِنَالِ نِعْمَةِ رِضَاهُ وَلَا دَاخِلِينَ الْجَنَّةَ أَبَدًا وَقِيلَ لَهُمْ قرناء فزينوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسلا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 إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال اوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكه عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بها في الدنيا على ايمانكم بالله وعملكم الصالح نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا فقد كنا نسددكم ونحفظكم ونحن اولياؤكم في الاخره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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا احد احسن قولا ممن دعا الى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال انني من المستسلمين المقادين لله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 فالملائكة الذين هم عند الله يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معه وهم لا يملون من عبادته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته الداله على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعين الأرض لنبات فيها فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت إن الذي احيا هذه الأرض الميتة بالنبات لمحي الموتى وبعثهم للحساب والجزاء إنه على كل شيء قدير لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبولهم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا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 ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله وسلاه بما كان يلقاه من قبله اخوانه من الرسل من التكذيب والسخريه والافتراء فقال ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل للرسول من قبلك فاصبر فإن ربك لديه مغفرة لمن تاب إليه من عباده وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 ولو انزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم لولا بينت اياته حتى نفهمها يكون القران اعجميا والذي جاء به عربي قل ايها الرسول لهؤلاء القران للذين امنوا بالله وصدقوا رسله هدايه من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم وهو عليهم عمل لا يفهمونه اولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد فكيف لهم ان يسمعوا صوت المنادي ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم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 وان الكفار لفي شك من امر القران مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد اليه فالله لا ينفعه العمل الصالح من احد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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد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 أين شركاء الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء قال المشركون اعترفنا أمامك لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكا وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط وغاب عنهم ما كانوا يدعونه من الأصنام وإيقنوا أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله ولا محيد لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيأوس قنوط لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم وإن اصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي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 ولنذيقنهم من عذاب بالغ في شدة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها فغفل عن ذكر الله وطاعته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 فلو كانوا يريدون الحق لكتفوا بشهادة ربهم الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط الا ان المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامه لانكارهم البعث فهم لا يؤمنون بالآخرة لذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح ألا إن الله بكل شيء محيط علما وقدره